ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضرة فخلقنا المضرة عظام فكسون العظام لحمة فكسون العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر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 ولقد خلقنا فوقكم سبع قرى وما كنا عن الخلق غافلين وأزلنا من السماء ما أنب قدرا فأسكنناه في الأرض. وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين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 كتم ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب صرني بما كذبون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 وَأَهْلَكَ إلَّا مَا سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُونَ إِنَّهُمْ مُعْرَقُونَ فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ آتَ وَمَمْعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ جَعَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقل رب أنزلني منزلا مباركا خَيْرُ خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين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 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن نريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين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 فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به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 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم ياتي اباهم الاولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون أَمْ يقولون به جننه بل جاءهم بالحق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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عََالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا يُرِيَنِّي مَا يُعْدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَك مَا نَعِدُهُم لَقَادِرُونَ إدْفَع بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُل رَبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلني أعمل صالحا فيما تركت كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المصلحون وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ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 قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدَنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري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 وَمَنْ يَدْعُمَ عَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ